دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب موافقه للنص وعرفنا سبب الترجمه بهذه الترجمة واتباع البابين السابقين بعد أن ذكر ما يتعلق بوجوب التوحيد ثم فضل التوحيد أو ذكر شيئا من فضائل التوحيد ذكر ما هو زائد على ماهيه التوحيد عرفنا ان التحقيق قدر زائد على ماهيه التوحيد يعني اصل التوحيد عرفنا ان التوحيد على ثلاث مراتب اصل هو الذي يحصل به الميز بين المسلم والكافر يعني إذا انتفى صار كافرا ثم بعد ثبوت الاصل ياتي كمالان كمال واجب وكمال مستحب. كمال واجب وكمال مستحب كمال الواجب إذا حققه حينئذ صار من المقتصدين يعني ما يقابل المقتصدين في الآية المعروفة والكمال مستحب ما يقابل السابقين بالخيرات يعني كل منهما مقابل لي للآخر. وعرفنا أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين فيما يتعلق به إثبات هذا الفضل العظيم لمن تحقق به التوحيد الآية الأولى قوله جل وعلا إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين والاستدلال واضح بين بذكر هذه الخلال والصفات في إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام ثم ما يترتب على ذلك من من الاقتداء به إن لم يذكر البارجاً جل على وصفاً أو مدحا وأثنى على فاعله أو على ذات الوصف إلا من أجل محبته والتلبس بهم ثم ذكر قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون وعرفنا وجه الاستدلال لا يشركون بمعنى أنه لا يقع منهم شرك البته لا شرك أصغر ولا شرك أكبر وإن قلنا المراد به هنا نفي الشرك الأصغر لا بأس به لأن البحث هنا في من وجد فيه أصل الإسلام وحمله بعضهم على لا يشركون مراد به جنس الشرك الذي يصدق على المعاصي والمعاصي داخله في الشرك بهذا الاعتبار وعرفنا وجه استدلالهم باثر عمر رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال عمر رضي الله تعالى عنهم بذنب فالإذن فسر ماذا؟ فسر الآية بما هو أعم فقالوا إذن العموم هنا يشمل المعاصي باعتبار أن المعاصي فيها اتباع للهوى ولا شك أن اتباع الهوى فيه تشريك فيه, فيه تشريك فيه في الطاعة ومعلوم ان الطاعة على نوعين قد تكون شركا أكبر مخرجا من الملة وقد تكون شركا اصغر فإن طاعتموهم إنكم لمشركون هذا شرك أكبر بالإجماع كما ذكر ذلك الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في الأضواء إذا الاستدلال به هذه الآية على هذين الوجهين وإن قلنا الأولى في الشرع نسيما فيما يتعلق بنصوص الوحيين حمل لفظ الشرك على ما اختص به إما أكبر وإما, وإما, أصغر. إما أكبر وإما, وإما أصغر هذا وقع عليه الاستقراء وتتبع على أن الشرك على على نوعين كما سيأتي ثم ذكر حديثا فيه شيء من الطول وجل السدلال في خاتمته قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد ابن جبير فقال أيكم يعني السعيد أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارح يعني سقط فقلت أنا الحسين ثم قلت أي حسين أمام أني لم أكن في صلاة لألا يوهم أنه كان يصلي لأنه وقع فيه سقط في في آخر الليل وقت السحر الأصل في المسلم إذا كان مستيقظا في هذا الوقت أنه يكون عابدا متعبدا أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال سعيد فما صنعت ماذا فعلت مع اللدغ قلت ارتقيته يعني رقيت نفسي فيفتعل هنا بمعنى فعل قال سعيد فما حملك على ذلك قلت أي حصين حديث حدثنا حدثناه الشعبي قال سعيد وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة وقفنا عند هذا الموضع أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة يعني أراد به رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم مريد صحابي حينئذ رفع أو لم يرفع هذا الحديث وحينئذ من جهة أخرى علم علم رفعه ثم لو لم يعلم ذلك لكان هذا مما ليس من قبيل الاجتهاد حينئذ يكون له حكم الرفع لا رقية إلا من عين أو حمة ظاهره أن الرقية لا تكون ولن تكون إلا من هذين الأمرين ولكن ليس هذا المراد بدليل خارجي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقى من غير هذين المرضين ودل ذلك على أن المراد هنا ماذا؟ الكمال مراد به الكمال لأن النفية المسلط على الحقائق الشرعية أو اللغوية حتى في استعمال الناس كلامهم العصر فيه أن النفي يكون مسلطا على على الذات هذا الأصل وإذا لم يكن حمله على الذات حينئذ يحمل على على الكمال إما الكمال الواجب وإما الكمال المستحب هذا في لسان العرب وأما في الشرع وأما في الشرع فالأصل فيه أنه إذا سلط النفي حينئذ يحمل على نفي الذات لكن لا باعتبار وجودها الحسي الذي هو في لسان العرب وإنما باعتبار ماذا حقيقتها الشرعية ولذلك لما صلى من صلى وراه النبي صلى الله عليه وسلم قد أخلى بصلاته قال ارجع فصلي فإنك لم لم تصل فدل ذلك على أن النفي هنا مسلط على ماذا على الحقيقة الشرعية فكل لفظ له حقيقة شرعية وجاء نفي نفيه في شرح الذي نكون محمولا على نفي ذاته ولكن الذات هنا باعتبار, ماذا؟ باعتبار ما جاء فيه في الشرع فإذا قيل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحات الكتاب حمل على ماذا لا صلاة أي حقيقة الصلاة منفية ولو قام فصلى ورأيته يصلي لأن العبر بماذا ليس بالوجود الحسي في لسان العرب يكون العبر بالوجود الحسي تقول صلى ويسمى مصلي هكذا في اللسان لكن في الشرع لا يعتبر لماذا لانتفاء الحقيقة الشرعية إذا إذا جاءت أو جاء في مسلطا على حقيقة شرعية الأصل فيه أن يحمل على نفي الحقيقة الشرعية ولو وجد في الخارج ولو وجد في الخارج ولذلك قد يمسك عن الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ثم يقال له ماذا لم تصم كذلك قد وجد صوم الحسي وشيء تقول اللغوي لكن شرعي قد يكون منتفيا هنا قال لا رقيته فإن لم يمكن حمله على نفي الحقيقة الشرعيه الذات نعبر عنها بالذات باعتبار الشرع حينئذ حمل على نفي الكمال نفي الكمال ثم ثم قولان جماهيرها العلمي على أنه يمكن أن يكون الكمالان مرادان هنا يعني الكمال الواجب والكمال المستحب كمال الواجب والكمال المستحب لكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير أبطل أن يكون أن يجيء الشرع بنفي الكمال المستحب قال هذا لا وجود له فيه في الشرع لا وجود له فيه في الشرع فإذا قال لا إيمان لمن لا أمانة له أو لا عهد له هل المراد به نفي الإيمان المراد به كمال الواجب أو المستحب عند الفقهاء تجد قولي قد يراد به كمال الواجب وقد يراد به كمال المستحب لكن رحمه الله تعالى دلنا بأدلة لا يمكن ردها وهو أنه لا يأتي نفي الكمال المستحب في الشرع مطلقا هذا قد يستدرك في بعض المواضع لكن كأصل ولا بأس أن يكون الأصل مؤصلا القاعده مقاعدة ثم يخرج عنها شوان لكن كأصل يقول لا يمكن أن يأتي نفي الكمال المستحب حينئذ كل نفي في الشرع فيراد حينئذ ماذا نفي الكمال الواجب فدل على أنه قد ترك واجبا من واجبات الايمان لا سيما فيما يتعلق بنفي الإيمان لا ايمانه لمن لا عهد له إذن العهد والوفاء بالعهد يكون ماذا يكون واجبا ولو جرينا على ما طرد عند الفقهاء حينئذ قد يكون العهد ماذا مستحبا ليس ليس بواجب فكل شيء نفي عن أو كل شيء نفي وقرن به شيء آخر من قول او فعل أو ترك دل على انه واجب لأنه يضطر أن يكون النفي انما يكون لنفي الكمال الواجب هذا في قاعدة الشرع وثم تخالب بين القاعدتين تبين هذا يعني القاعدة اللغوية تأتي على هذه المراتب المراد به الشيء الحسي فينفى لان ليس له حقيقة شرعية ثانيا يكون النفي باعتبار الكمال الواجب ثالثا يكون باعتبار الكمال المستحب والمستحب قد يكون بين الناس لا باس به ليس مطلقا ان يكون حكم شرعيا وكذلك ما يتعلق به بالواجب هنا قال لا رقية إلا من عين أو حمة ولا شك أن الرقية لها حقيقة شرعية بينها الشارع حينئذ هل المراد به هنا نفي الرقية من أصلها أو المراد به نفي الكمال لا شك أن الثاني هو المراد بدليل خارجي حينئذ يرد هذا مما يرد على الشيخ السلام رحمه الله تعالى أنه ليس المراد به هنا نفي أمر يتعلق بالوجوب أو الاستحباب، وإنما المراد به ماذا أمر يتعلق ب بشيئين اثنين يمكن تداخلهما وهو ما يتعلق بالشرع وما يتعلق باللغة لأن الرقية لها جانبان جانب يتعلق بالشرع ثم أحكام شرعية لابد من مراعاتها، جانب يتعلق بما تعرف عليه الناس ولذلك ما كان جائزاً ما كان جائزا مما لا يخالف الشرع العصي فيه جواز الرقية به ولا والرقية حينئذ تكون على ثلاث مراتب هكذا التفصيل الصحيح في مسألة الرقية قد تكون ممنوعة محرمة وقد تكون ماذونا فيها هذا النوع الثاني يدخل تحته نوعان نوع شرعي ونوع مباح باعتبار أصل استعمال الناس الشرعي ما نقل شرعا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو نقل عن الصحابة حينئذ نسميها ماذا نسميها رقية شرعية الثاني أن تكون الرقية غير منقوله لكنها لا تخالف الضوابط التي ذكرها العلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقى ما قال إن كانت شرعية من كتاب أو سنة فهي مباحة وما لم يكن كذلك فيكون ممنوعا وإنما قال عرضوا علي مقاكم ما لم تكن شركا حينئذ كل ما لم يكن فيه شرك من الرقة فالأصل فيه الإباحة. أصل فيه الإباحة بالشروط التي يذكرها العلم ياتي معنا إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بلسان العرب أن يكون فيها شيء من الأمور التي تخالف الشرع سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى إذن لا رقية هنا نحمله على ماذا؟ على أنه لا رقية اكمل وأشفى من هذين النوعين إذا رقي بهما الإنسان أو فيهما الإنسان قال الشارحون إلى رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى وإنما خص العين والحمة لكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية فالرقية بالقوى الرحمنية كالنفس والريق اولى واشفى ما يدفع الإيماني الروحاني به هذين العين ومر هذا معنا. أن الأصل فيما يتعلق بالعين أن تعرف بما جاء في لغة العرب يعني عين أو أمر نفسي يكون في نفس العائن يعجب بشيء حينئذ يصيب من أعانه إما بمرض حسي أو بمرض معنوي أو نحو ذلك ما عدا ذلك فالأصل فيه التوقف يعني كيفية الانتقال وكيفية البحث في إصابة العين هذا أمر غيبي ويحتاج حين الى إلى نص وما ذكر ابن قيم رحمه تعالى في مواضع عديدة فيما يتعلق به تفاصيل ما قد يكون في العين هذا يحتاج إلى نقله لأنه أمر غيبي يحتاج إلى إثباته إلى دليل ثم قال والعين هي إصابة العائن غيره بعينه إذا نظر إليه ثم قال والحمة بضم الحاء وتخفيف المي الحية والعقرب وشبههما أو فسر بي بالسم أو يفسر بالإبرة يعني إبرة العقرب نحو ذلك قالوا في رواية من الحية والعقرب إذا الحمة المراد بها ذوات السموم كلها سواء كانت عقرب أو كانت غيرها إذن لا رقية إلا من عين أو حمة لم يرد به نفي جواز الرقة بغيرها ليس مرادا بهذا النص نفي الرقية أو جواز الرقية بغير في غير هذين الموضوعين انما المراد به الكمال قال قد أحسن من انتهى إلى الى ما سمع يعني بعد ان سال سعيد رحمه الله تعالى صينا عما صنع وقال قد ارتقيت وبين مسنده في في ذلك اثنى عليه بقوله قد احسن يعني الانسان يكون محسنا ويوصف بالاحسان اذا انتهى الى ما سمع اذا بلغ علم فعمل به يكون ماذا يكون محسنا لأنه قد عمل بماذا بالعلم هذا هو الاصل قال اي فعل الحسن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به هذا هو الاصل بل لا يكون علمه نافعا الا اذا عمل به العامل هذا الاصل ولا يطلق أو يمدح أو يثنى العلم بالكتاب والسنه الا إذا كان مقرونا به بالعمل ولذلك استعاده النبي صلى الله عليه وسلم من من علم لا ينفع إذن قد يكون العلم موجودا لكنه لا ينفع متى يكون غير نافع إذا لم يعمل به سواء كان تعلق بالاعتقاد أو تعلق به بالعمل بالجوارح قال أي فعل الحسن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به بخلاف من يعمل على جهل هذا يكون آثما الذي يعمل على على جهل هذا يكون آثما أو لا يعمل بما, بما يعلم حينيذ الأقسام ثلاثة يعلم ويعمل أو يعمل لكن على جهل أو يعلم ولا ولا يعلم وكلا الصنفين آخرين مذموم فيه بالشرع فذلك المسيء الذي أساء وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجع عنه مرفوعا ورواه أحمد وأبو داود يعني لأن المصنفون قال ماذا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقيته كانه من قول بريدة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم جاء مصرحا في موضع آخر ولو لم يرد قلنا هذا حكم شرعي ليس من قبيل الاجتهاد حينئذ نكون له حكم رفعي ولذلك قال رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أحمد وابو داود عن عمران بن حسين مرفوعا ورجال أحمد ثقات وأصله في الصحيحين يعني أصل حديثي في الصحيحين يعني القصة موجودة في, في الصحيحين هذا المراد به بالأصل اذا قيل أصل حديثي بكذا المراد به أصل قصة لكن ثم تفاصيل أو زيادات تكون ماذا مختلف باعتبار الروايات قال وفيه فضيلة علم السلف وكذلك لأن حصينا هنا استند إلى ماذا على الحديث معنى أنه عمل بما مما علم هذا مما تميز به السلف يجمعون بين العلم والعمل وحسن آدبهم وتلطفهم في تبليغ العلم ليس بينهم مجادلات هذا يقول ماذا عنده حديث وهذا عنده اخر حديث آخر ليس ثم مناظرات وليس ثم حط من من شان الاخر فيما اذا اجتهد في مسائل بلغته من نصوص الوحيين وتلطفهم بتبليغ العلم وان من عمل بما بلغه فقد احسن ولا يتوقف العلم به على معرفة كلام أهل المذاهب وغيرهم لان حصينا هنا قد عمل به دون أن يرجع إلى كلام اهل العلم لكن هذا يحتاج الى نقل بمعنى ماذا أنه إذا عمل بالحديث ولم يكن ثم علم بما قاله العلم هذا قد يقع فيه في حرج قد يقع فيه في حرج وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يحتاج إلى نقل ولا يتوقف العلم به على معرفة كلام أهل المذاهب وغيره ليس على إطلاقه ولابد من من تقييده قد يكون في الزمن الأول ما لم يكن فيه في الزمن الثاني يعني في في سابق الأزمان نسيما في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يبلغ النص الصحابي ولا يبلغه قول آخر حينئذ يعملوا به أما إذا ثم كانت أقوال مذكورة في كتب العلم فلا بد من الرجوع إليه ومعرفة ماذا الموافق والمخالف للنص ومعرفة الأقوال التي عليها الصحابة ثم من بعدهم إلى يومنا قال ولكن حدثنا نبון عباس قال يعني القائل من سعيد بن جبير يعني عارض الحديث السابق بحديث آخر ليس من وجه المعارضة أن يكون ثم تقابل بين الجواز وعدمه فإنما نقله إلى حالة أكمل من الحالة السابقة ولكن حدثنا ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن ترجمان في لغات ترجمان بفتحتين فتحة تاول جيم ترجمان ترجمان ترجمان ثلاث لغات أبصحها فتح التاء وضم الجيم فتح التاء وضم الجيم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فصار آية في العلم والفهم مات بالطائف سنة 68 قال المصنف وفيه عمق السلف علم السلف وفيه عمق علم السلف يعني علم لكن فيه عمق وهو غوص في دلالات النصوص لأن النظر او الفهم قد يكون على مرتبتين فهم جامد وفهم عميق بمعنى أنه ينظر إلى سائر النصوص ويجمع بينها وقد يتأصل فيما يتعلق به بمقاصد الشرع أو إن شيء تقول القواعد الكلية فملاحظة القواعد الكلية عند النظر إلى النصوص هذا يدل على عمق الناظر علمهم لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني يعني ليس بينهما معارضة وإنما أراد أن ينقله إلى ماذا إلى حالة أكمل من حالة السابقة فإن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه انتهى إلى ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عامل بما بلغه ولكن أخبره سعيد بن جبير عن درجة أرفع من تلك الدرجة وهي التوكل إذن ليس بينهما تعارض وإنما المراد به ماذا أنه قد رقى نفسه اولا من الحمة وسدل بالحديث وأراد سعيد رحمه الله تعالى أن ينقله إلى درجة أرفع هل هذا يعارض السابق الجواب لا لأنه استدل بحديث والسابق قد استدل بحديث وليس بينهما تعارض والأصل ماذا الأصل هو الجمع لا ينتقل الى التعارض إلا عند تعذر الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث الذي اراد ابن عباس عرضت علي الامه عرضت علي الامم عرضت هذا بغير الصيغه ومن الذي عرض الله عز وجل العارض هو الله عز وجل عرضت علي الامم قال الله اعلم متى عرضت والعارض هو الله عز وجل وعرضها قيل عرضها في المنام يعني رؤيه وهذا يحتاج الى الى نقل الله أعلم متى عرضت والله أعلم كيف عرضت حينئذ إذا قيل في النوم هذا تقييد، وإذا جاء النص مطلقا بقي على ظاهره عرضت علي الأمم عرض الله تعالى الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم كيف الله أعلم لم ينقل فكل شيء لم ينقل مع النص من تفاصيل مثل هذه القضايا فالأصل فيه التوقف على, على منقل فمن ادعى بان ذلك انما كان مناما حينئذ نقول له ماذا نقول له ائت بالدليل فان لم يات بالدليل رجعنا الى الاصل وهو, وهو التوقف هذا كما قال بعضهم ان الاسراء انما كان مناما وسبحان الذي اسرى بعبده بعبده اذن العبد المراد به ماذا الجسد والروح هذا الاصل حينئذ دعوى انه كان مناما يحتاج الى الدليل وليس تم الدليل ثانيا ما يتعلق بالعرض هنا كذلك عرضت علي الأمم على أصله العارض هو الله عز وجل وعلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المراد به مناما لقال عرضت علي مناما في الرؤية هذا يدل على ماذا على التقييم فإذا كان كذلك نبقى على على الاصل قال وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها وهذا خلاف النص مثالها يعني لا عينها صحيح فرق بين ان يقال عرضت علي الأمم وبين ان يقال عرض علي أشباح الأمم أو أمثال الأمم فرق بين النوعين والنص جاء بماذا؟ عرضت علي الأمم إذن تبقى الأمم على حالها جمع امه والمرض به الأشخاص هذا يكون فيه شيء من من الاجتهاد والتأوين الصواب أنه يبقى على ظاهره وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها يقول هذا خلاف ظاهر النص اذا جاءت الانبياء ومن تبعهم يوم القيامه يعني مثالها فيما سيقع ويكون يوم القيامه فعرضها النبي فعرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما راه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج انه راى ماذا راى اقواما يعذبون فيه في النار من زنات ونحوه سال عنهم قيل كذا وكذا الى اخره هل هذا حقيقه ام مثال الله اعلم نبقى على الاصل حينئذ نقول هذا إذا قلنا مثال اولنا لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض الله تعالى عليه النار وما فيها حينئذ نبقى على ظاهره فإذا كان كذلك لا نؤول ولا ولا نحرف وإذا كان حمل اللفظ على غير ظاهره تاويلا وتحريفا حينئذ نترك هذا الجانب فنبقى على الاصل وهو حمل اللفظ على على ظاهره كيف والقيامة لم تقم بعد ولم يدخلوا النار وما في قبوره نقول الله أعلم بذلك هذه مسائل لا يدركها العقل البتاء قال وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة وهذا العرض فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه بيان فضيلته على غيره وشرفه حيث ان العرض هنا شمل أن أمته أكثر الأمم تبعا له قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرؤية هنا على أصلها بصريه فرأيت النبي ومعه الرهط والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير والرهط بالسكون ويفتح يعني قالوا الرهط والرهط الجماعة دون العشره جمعه أرهط وأرهاب وأرهاط ولا واحد له من لفظه يعني من الثلاث إلى التسعة والنبي ومعه الرجل والرجلان رأيت النبي ومعه الرهط يعني قلة ممن استجاب للنبي من العشرة فما دون قليل أم لا تبر قليلا والنبي ومعه الرجل والرجلان والواو هنا بمعنى أو ليست للجمع لو كانت للجمع لقال النبي ومعه الثلاثه صحيح لا يعدل النبي صلى الله عليه وسلم الى قول الثلاثه ان يقول الرجل والرجلان وانما قال الرجل والرجلان فنحمل او نحمل الواو هنا على معنى او حينئذ راى نبيا معه رجلا وراى نبيا ومعه رجلان راى نبي نبيا ومعه رجلان وراى نبيا ومعه رجلان رجلا. والا لو كان النبي واحد معه رجل ورجلان صاروا ثلاثة لقد رأيت النبي ومعه ثلاثة وليس هذا بمراد أي أتباعه الواحد والاثنان لقلة متبعه والنبي وليس معه أحد يعني يبعث هكذا وحده لإقامة الحجة على من صد دعوته وهذا يدل على ماذا على أن الكثره ليست دليلا على الحق صحيح أم لا نبي معه واحد بس كذلك نبيه معه اثنان معه ثلاثة معه من الثلاث إلى العشرة هذا يدل على ماذا هل أدوا وبلغوا ما عليهم لا شك أنهم بلغوا وأدوا لكن العبرة بماذا بتبليغهم الشرعة وليست العبرة بمن استجابة لهم أو لا عندئذ دل ذلك هذا نص واضح ببين مع ان القران من أوله إلى آخره يدل على أن الكثرة مذمومة وليست ماذا ممدوحة بل الممدوح والمحمود في القرآن هو القلة وقليل من عبادي الشكور ها؟ وإن تطع أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيل ولكن لا أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون إلى اخره دائما تأتي الكثره ماذا تأتي مذمومه لا تأتي ها؟ محمودة ولذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر أنت مع الكثير أو مع القليل إن رأيت نفسك مع الكثير فاتهم نفسك صحيح اذا رايت انت في حالك مع الكثير فاتهم نفسك لست على حق لان الكثره جاءت مذمومه في الشرع فاذا كنت مع القليل مع الغرباء حينئذ ماذا تكون على حق ان شاء الله تعالى قال هنا والنبي وليس معه احد اي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم احد بل منهم من قتله قومه فان الناجي من الامم هم القليل الذين نجوا يعني اتبعوا انبياءهم فنجوا دخلوا النار دخلوا الجنه ومنعوا وحجبوا عن عن النار ولكن هم السواد الأعظم وان كانوا اقل القليل يعني الذين وافقوا الحق وان كانوا قليل هم السواد الاعظم كذلك الجماعه ما وافق الحق ولو كان ولو كان واحدا السواد الاعظم ما وافق الحق ولو كان واحدا إذن تطلق هذه العبارات ليست على الكثره الحسية وإنما تطلق على ماذا؟ على من وافق الحق تبي لهذا قال وإن كانوا وقل القليل فإنهم العظمون قدرا عند الله وإن قلوا ثم قال شاهد جاسم رحمه الله تعالى فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة انتبه فليحذر. فليحذر المسلم أن يغتر بماذا؟ بالكثرة لأن لا تدل على, على, على أنهم على حق قال المصنف وفيه ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة ولذلك إذا قيل الأشاعرة أكثر الأمة حين يقول ولو كانوا ولو كانوا أكثر امه لن اقترب بماذا بالكثرة ولو كان أكثر أمة عباد قبور صحيح لن اقترب بهذا لأن أهل الحق موجودون طائف المنصوره الفرقة الناجية سواد الأعظم موجوده من اتبع الحق سواء قيل بان اهل السن بان الاشاعر اكثر الموجود والحق انما يكون مع الاكثر قل هذه ليست بقاعده الشرع قاعده الشرع الحق ما ال الذي يثنى عليه بانه سلفي أو بانه من أهل السن والجماعه هو ما وافق وان كانوا قله مع أن لا نسلم أن أكثر الناس على مذهب الأشاعر العوام هؤلاء لا يدركون ما, ما عند الاشاعر وماذا شاعر أشبا من يفهمه من يتعلمه وقد يتعلمه ويكون مقلدا ولا يفهمه أصلا والعامه بعيدون عن هذا والعامة على, على الأصل قال وهو عدم الاغترار بكثرة وعدم الزهد في القلة وأن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها لانه قال رايت النبي ومع ورأيت النبي ورأيت النبي دل ذلك على أن كل نبي يحشر معه أمة يعني يكون منفصلا عن غيره وهذا يدل عليه قول تعالى وترى كل أمة جاثيه كل أمة تدعى الى كتابها والمراد أمة الإجابة لا أمة الدعوه اذ رفع لي سواد عظيم اذ رفع لي سواد عظيم هذا على تقدير محذوف اي بينما أنا كذلك اذ رفع لي لا بد من تقدير عامل يعمل فيه اذ رفع لي سواد عظيم السواد ضد البياض حيث اللون أي رفع لي أشخاص كثيرة من بعد لا أدري من هم هكذا من هم مفصلة ليست متصلة أي رفع لي أشخاص الشخص سواد الإنسان إذا رأيته من بعيد وكل شيء رأيت جسمانه وقد رايت شخصه ويجمع على أشخاص وشخوص قال فظننت أنهم أمتي فظننت أي أدركت إدراكا راجحا أنهم أمتي هذا أولا أي لكثرتهم ولكن ظن ذلك أو ظن ذلك لما اوحي إليه واطلع عليه من كثرة أمته لما رأى الكثرة رفع عليه سواد عظيم يعني أشخاص كثيرون فظن ماذا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السواد أمته لأنه علم من قبل أن أمته أكثر تبع له فلم يعلم بما سيأتي من من قوم أكثر من ما عرض عليه اولا فظن اولا ان هؤلاء امتهم قال لكثرتهم وإنما ظن ذلك لما اوحي اليه وطلع عليه من كثره أمتهم ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها الا الصوره كذلك ترى شخصا من بعيد لا ترى وجهه ولا تعرفه فقيل لي هذا موسى وقومه أي موسى ابن عمران كليم الرحمن وقومه اتباعه على دينه من بني إسرائيل ففيه فضيلة أتباعهم ففيه فضيلة أتباعه منهم وأنهم كثيرون جدا بل هم أكثر الأمم تابعا لنبيها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وفضل لهم على العالمين أي في مطلقا وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر خلقا لا يحصون كحزم جالوت هذا اسم رجل اعجمي لا ينصف قتل داود وجالوت وكذلك بخت نصر وغيرهم هؤلاء كفار قال فنظرت فإذا سواد عظيم وفي رواية قد سد الأفق الأفق الافق وهو واحد الأفاق وهي النواحي وأفاق السماء نواحيها يقال أفق وأفق مثل عسر وعسر فيتدل على تباعد بين أطراف الشيء واتساعه وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء نواحيها فإذا سواد قد ملأ الأفق هذه اسقطها المصنف رحمه الله تعالى وهي فيه في الحديث قال في فتح المجيد فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه وإلا هي في صحيح مسلم فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب هذا الذي عانون له مصنب الترجمه السابقه باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب اي ولا عذاب لان من لم يحاسب فلن يعذب قوله ولا عذاب هذه لا نافيه والعذاب قد يكون في القبر وقد يكون في في النار وبينهما وهنا منفي يبقى على ماذا؟ على أصله ولا عذابي أصل العذاب غير موجود وظاهر لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة قال يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هذا كرامة لهم لتحقيقهم التوحيد وفيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابع لنبيهم صلى الله عليه وسلم وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم و... وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم نسيم فيه في الزمن الأول ثم في قرون الثلاثة المفضلة قال فملأوا القرى والأمصار والقفار ملأوا يعني وجودهم بأشخاصهم القرى والأمصار والقفار قفار كسر القاف جمعوا قفر جمعوا قفر والقفر والأرض الخالية لمفاز لا فيها نبات ولا ولا ماء وجمعه على على قفار بخلاف القفار قفال قال هذا نوع من الخبز بلا أدم والقرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها وهي المصر الجامع والمصر واحد الأمصار قال فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم ومازالوا على السنة في القرون الثلاثة المفضلة وقد قلوا في آخر الزمان حقيقة لا دعوة قل في آخر الزمان حقيقة لا دعوة كيف حقيقة لا دعوة يعني بالفعل ليس مجرد ادعاء أن أهل الحق الا لا بالفعل أهل الحق الا في كل زمن حتى في هذا الزمان ولا تغتر به بالكثرة ولا تغتر به كثرة من يتكلم ويتلبس بالحق لأن بعض الناس قد يتكلم بالحق وليس من من أهل الحق كذلك وإنما يجعله وسيلة إله إلى غيره قالوا قد قل في آخر الزمان حقيقة لا دعوة لا سيما وقد كثرت فيهم عبادة غير الله والسحلال كثير من المحرمات كثرت فيهم عبادة غير الله يعني فشى فيه الشرك الأكبر وكذلك والسحلال كثير من المحرمات السحلال لعل مراده للسحلال القلبي الذي جعله قرينا للشرك هل وراد ماذا أراد كأنه أن يحكم بكونهم ليسوا بمسلمين وهذا جمع فيه وصفين ما يتعلق بالمعاصي وقد استحلوا وكذلك ما يتعلق بأصل الدين وهو التوحين حينئذ جمعوا بين الأمرين منهم من عبد غير الله فوقع في الشرك الأكبر منهم قد لا يكون واقعا في الشرك الأكبر لكنه قد استحل المعاصي استحلال المعاصي أن يعتقد أنها مباحة يعتقد أنها مباح هذا يسمى ماذا؟ يسمى الاستحلال، اما الاستحلال العملي فان يعمل او يتلبس بالمعصيه مع اعتقاد حرمتها، اعتقادي حرمتها، وقرينة قد تدل هنا على انه مستحل أو لا يعني بعض الناس يرى انه لابد من تقييده بان يصرح ان ينطق يقول انا اعتقد انها انها مباح، نعم هو كذلك قد يعتقد أنها مباحة فيصرح بأنها مباحة ولا إشكال فيه لكن حينئذ تم قراء أخرى قد تفهم من الشخص وتعلم من قرين حالية أو لفظية او نحو ذلك فيدل على أنه مستحل به بقلبه فليس الاستحلال القلبي منصبا على النطق فقط لا قد يؤخذ من من أشياء أخرى ولذلك نحن نقول مثلا المعاصي إذا عملت معاملات الأمور المدبرة الإدارية كما يوجد في بعض البلدان متعلق بالزنا مثلا أو الربا أو نحو ذلك يجعل له إدارات كذلك يصرح له ويؤمن ويجعل له ملفات نحو ذلك ويعامل معاملة الأمور الشرعية كالمحاكم الشرعية قل هذا قرينة تدل على ماذا؟ على السحلان هذا واضح بين يدل على, على أنه مستحل وإذا كان كذلك فحكم واضح فإذا كانت هذه قرينة واضحة تدل على على استحلال قد يقع فيها نزاع بعض ينازع فيه هل هذه قرينة أم لا لكن نقول الظهر أنها, أنها قرينة تدل على على أن هذه المعصية مستحلة وليست مجرد معصية باعتبار أنه استحلال العمل لا لا عقدي قال رحمه الله تعالى كثير من المحرمات قال المصنف فيه فضيله هذه الأمة بالكمية, بالكمية والكيفية مرض بالكميه كمية الكثرة والعدد كثرة والعدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما والسواد يعني أعظم من السواد الذي كان مع موسى والكيفية فضيلة فيه في صفاته كما سيأتي في آخر الحديث لا يسترقون ولا يكتوون إلى اخره قال وفي رواية, رواية بن من فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون الفا وفي روايه ابي هريرة في الصحيحين تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وأخرج أحمد البيهقي غيرهما من حديث ابي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً. قال الحافظ وسنده جيد ولمسلم مع كل واحد منهم سبعون ألفاً. هذا كله مما يزاد على الحديث الذي معني يعني صفات تتعلق بالسبعين ألفا قال ثم نهض فدخل منزله نهض النبي صلى الله عليه وسلم قال أي قام من مجلسه الذي حدثهم فيه بهذا الحديث فدخل منزله أي داره وله للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة أبيات جمع بيت بحجورها من جريد مسورة جريد النخل يعني هو السعف وفي الحديث وكان عرش المسجد من جريد أي سقفه من أقصان النخلة بمسوح الشعر شعر شعر, شعر هي لغتانه ليس المرض به الشعر هذا انما المراد به ما يتعلق بالنبات الشعر محرك النبات والشجر بمسوح الشعر عن يسار المصل قبل أن يزاد المسل ثم أدخلت فيه بعد بعد ذا قال فخاض الناس في أولئك الناس المراد به بعض الناس وليس كل الناس يعني عام أريد به الخاص أي جملة الحاضرين فخاض الناس في أولئك أي تباحث الحاضرون وأفاضوا وتناظروا واختلفوا في شأن السبعين ألفا المراد بالمناظره ماذا مباحثة أن يعرض هذا او يذكر قوله ويأتي بقولنا هذا المراد به بالمناظرة وليس المراد به المشاجرة انما المناظرة البحث تناظروا أي تباحثوا في شأن السبعين ألفا بأي عمل نالوا هذه الدرجة كيف وصلوا فانهم عرفوا أنهم انما نالوا ذلك بعمل هو أفضل الأعمال هو أفضل عمل لا شك وصلوا إلى هذه المرتبة بعمل وجليل وفي لفظ فتذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إباحة المناظرة والمباحثة في معاني نصوص الشرع على وجه الاستفادة يعني أن يتباحث المتناظران في فهم نصوص الشرع ما الذي يدل عليه هذا النص؟ سواء كان ايه او حديثا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وتباحثا فالقول بان, بأن طلبه العلم لا يتصدرون للتدريس اذا وجد عالم كبير قل هذا مخالف لنص الشرعيه وقوله ولو كان بغير علم يعني حصل من الصحابه رضي الله تعالى عنهم مباحثه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تحديد الصفات التي من أجلها بلغوا هذا المبلغ العظيم قال ولو بغير علم لكن الظاهر هذا ليس على على إطلاقه لماذا؟ لأن الصحابة معهم أهلية النظر أو لا لا شك ان مع أهلية النظر هم أهل اللغة وإذا كانوا أهل لغه كانوا أهل أصول هكذا تلازم لأن لب اصول الفقه مبني على لسان العرب هكذا إذا جمعوا القول بأنهم يعني تباحثوا وتناظروا بغير علم هذا فيه نظر الصواب أن عندهم ماذا؟ عندهم الأهلية والأصل لا يجوز النظر في نصوص الشرع إلا لمن كان أهلا هذا محل يفاقد وإذا كان كذلك حنيذ نحمل هذا النص على أنهم تباحثوا وتناظروا مع وجود الأهلية والصحابة كلهم عندهم ماذا فقها منهم لا سيما ومن تكلم في الشرع حينئذ كلهم عندهم ماذا أهلية النظار ولا لا يجوز ولا يحل لمسلم أي إن كان أن يبحث في نص ليسنبط إلا ما قال في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التفسير الذي يستوي فيه العامة والخاصة يعني لو قرئ على عاميا وقد بعثنا في كل أمة رسولا يعلم ماذا أن كل أمة بعث الله تعالى فيها رسول فقال هذا المعنى هذا فيه إشكال ليس فيه إشكال لماذا لهذا يستوي فيه وإلا صار القرآن كله مغلقا على عامة الناس فتحديد ما الذي يمكن للسنباط وما الذي لا يمكن هذا باعتبار الأهلية وعدمها فما يستوي فيه أو في فهمه العامة والخاصة هذا لا يشكال فيه تبر واضحا القرآن صار حجة بهذا الاعتبار وكل ما يتعلق بالتوحيد اصل التوحيد هو من هذا القبيل. عم إذا قرأ عبدوا ربكم ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. علم أنه ماذا؟ أنه منهي وأنه مأمور بالعبادة ومنهي عن عن الشرك. كذلك ما يتعلق به معنى الشرك. إذاً قول رحمه الله تعالى فيه إباحة المناظره لا شك أنها مباحة والمباحثة في معاني نصوص الشرع على وجه الاستفادة. يعني لا على وجه العلو وطلب الاستعلاء بعضهم على بعض. ولو كان بغير علم هذا فيه فيه نظر والصواب ماذا أنه لا يجوز إلا بعلم والمراد بالعلم هنا ليس العلم السابق بالأقوال قد يكون قد لا يكون وإنما المراد ماذا هل هو أهل أم لا لن يصل إلى النظر الصحيح بعد التأمل في النص إلا إذا كانت عنده أهلية النظر وإذا لم يكن عنده أهلية النظر لا يجوز له أن يقدم على أن يتفقها فيه في النصوص التي يشترط فيها الأهلية، ولذا قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وكذلك قال وأن تقول على الله ما لا تعلم كله داخل فيه في بهذا النوعين. قال وجواز الإجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنه إذا كان فيه دليل صار محرمًا، لا يجوز. متى يجوز أن يقدم على الاجتهاد إذا عدم النص؟ هذا محل كذلك، ولذلك إذا وجد الإجتهاد مع وجود النص سمي اجتهادا فاسد الاعتبار يعني لا يلتفت بل كل نص ورد في المسألة حينئذ أبطل كل اجتهاد كائنا من كان لابد أن يكون النص إذا وجد أن يكون الحكم على الاجتهاد بكونه باطلا إذا تعمد أن يجتهد مع النص فهو آثم ولك أنا أعلم الخلق حينئذ يقول إذا كان الاجتهاد سائغا يشترط في ذلك عدم وجود النص بل قال أهل العلم قول الصحابي لا يكون حجة مع وجود النص ومن أثبت حجية قول الصحابي اشترط ماذا الا يوجد في المسألة نص وهذا قول الصحابي فكيف من بعد من أهل الاجتهاد قال وفيه وجوازه الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل لكن لا يلزم بصواب نفسه يعني مراد به ماذا فيما يتعلق به المباحثة انه أنه طالب العلم قد يتباحث مع غيره فيستنبط لكن لا يلزم بصواب نفسه قال المصنف فيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل وفيه حرصهم على على الخير قال فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فظاهرو أن المراد ماذا الصحبة المطلقة فإنهم أفضل الخلق بعد الرسل لا كان ولا يكون مثلهم كما قال شهدوا الاسلام رحمة الله تعالى في الوسطية لا كان ولا يكون مثلهم إذن فلعلم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المراد به ماذا الصحبة المطلقة ليست الصحبة المقيدة الصحبة المقيدة بالمهاجرين مثلا أو الصحبة المقيدة بالأنصار هذه صحبة مقيدة لكن الذي ظاهر النص هنا فالعلم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا به على كلام الشارح هنا قال فإنهم أفضل الخلق بعد الرسل هذا وصف عام لجميع الصحابة فدل ذلك على أن المراد به ماذا الصحبة المطلقة لكن هذا يشكل عليه ماذا أنهم هم صحابة كذلك هذا مشكل عليه ثم قيده بعض به بالمهاجرين لكنهم أقل من من السبعين على كل الله اعلم به بمرادهم. وقال بعض فلعلم الذين ولدوا في الإسلام يعني بعد البعثة فلم يشركوا بالله شيئا من أن لهم مزية على من ولد في الجاهلية وهو كذلك يعني من لم يتلبس بالشرك مطلقا منذ أن ولد ليس كمن عاش على على الشرك وإن كان الإسلام يجب ما ما قبله لا شك أن فرقا بين نوعين من أن لهم مزية على من ولد في الجاهلية وهو كذلك وقد يكون من أدركته الجاهلية أفضل كما في الحديث خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وكما وقع العمر وخالد وغيرهم يعني الأصل ماذا؟ الأصل أن من ولد في الإسلام أفضل من غير هذا الأصل وإذا كان أصلاً قاعدة وقاعدة شك أنه قد يخرج عنها افراد هذا الاصل هذا المراد قال وذكروا اشياء غير هاتين الخصلتين وفي روايه قالوا اما نحن فولدنا في الشرك ولكن امنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم ابناؤنا فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه بما تفاوضوا فيه من امر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب فقال يعني مبين للصفات والاعمال التي فعلوها وتلبسوا بها فنالوا هذا الاجر العظيم قالح هم الذين لا يسرقون لا يسرقون سين هنا للطلب يعني لا يطلبون الرقية والرقية تقع على وجهين إما أن يطلبها وإما أن لا يطلبها صحيح؟ إما أن يطلب الرقية وإما أن لا يطلب الرقية خاصة النص ماذا هنا الذي يطلب الرقية على هذه الرواية لا يسرقون أي لا يطلبون من يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذاً بالبلاء يعني أراد ماذا؟ أراد أن يمحصه البلاء قالوا هكذا ثبت بالصحيحين لا يسترقون أو كذلك في حديث مسعود وفي رواية لمسلم وهي رواية صحيحة من حيث السند ولا يرقون وهي كذلك في مسند الإمام أحمد لا يسترقون ولا يرقون حينئذ لا يتلبسون بالرقية مطلقا لا يسترقي يطلب الرقي ولا يرقي غيره هذا النص الذي دل عليه قال قال شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي الذي هو لا, لا يرقون وهم من من الراوي دليل قال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل إذن السدلة شيخ الإسلام رحمه الله الراوي في قوله لا يرقون بأدلة خالجية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي ودل ذلك على أن هذه الرواية لا يرقون لأن هذه تكون قادحه في كمال التوكل والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى غيرهم هكذا الذي فهمه رحمه الله تعالى قال ولا يرقون ابن حجر رحمه الله رد كلام هذا قد بيناه في الشرح المطول قال وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل وقال لا باس بالرقى اذا لم تكن شركا وهذا يدل على الرقى الجائزه لان الرقى على نوعين ممنوعه يعني محرمه ورقى مباحه في الاصل هذين هذه على نوع منها ما هو مشروع يعني جاء به الشرع ومنهم دون ذلك وهما قد يؤخذ من, من التجارب ونحوها قال لا بأس بالرق إذا لم تكن شركا الحديث رواه مسلم ابو داود وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والفرق بين الراقي والمسترقي إذن ضعف الشارحون تبعا لشيخ السلام تيميه رحمه تعالى الرواية التي في صحيح مسلم وهي قوله ولا يرقون في هذا الحديث نفسه لا يسترقون أي لا يطلبون ولا يرقون أي لا يفعلون الرقة به حينئذ الثاني مطعون فيه عنده رحمه الله تعالى وهو ثبوت الرقى من النبي صلى الله عليه وسلم لغيره وكذلك هو رقي عليه الصلاه والسلام رقاه جبريل ورقاه عائشة الله تعالى عنه فدل ذلك على ماذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا يخل بالتوكل ولو على وجه الاستحباب والكمال فدل ذلك على ان هذه الرواية وهم من الراوي هكذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه ملتفت إلى غير الله بقلبه يعني قول ولا يسترقون فيه قدح في التوكل في كماله المستحب ليس في أصله في قدح فيه بالتوكل لماذا؟ لأنه إذا طلب الرقة من غيره حينئذ تعلق قلبه به لا سيما إذا نفعت حينئذ يكون القلب ماذا يكون متوجها الى الغير هذا قدح هذا يعتبر قدحا واما الراقي فلا الراقي ليس بطالب وليس بسائل حينئذ لو رقي لو رقي دون سؤال لم يتعلق قلبه به هكذا قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى ابن حزن يقول لا قد يكون قد يرقيه ها فيتعلق به قلبه قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل إذا وعلى ربهم يتوكلون أي بلغوا الغاية في التوكل ذلك على أن ثم فرقا بين من يطلب الرقية وبين أن يرقي غيره أو يرقى دون طلب قال فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم كذلك كذا قال ابن قيم رحمه الله تعالى إذن قوله في الوصف الأول هم الذين لا يسترقون المراد به الذين لا يطلبون الرغية الرقية من غيرهم وأما كونه يرقي أو يرقى دون طلب هذا دلت الأدلة الأخرى على جوازه في الجملة قال ولا يكتوى أي طلب من يكويه مثل لا لا يسترقون وإن عممه الشارح هنا أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم هذا الوصف الثاني الذي تركه فيه دلالة على تمام التوكل أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم وكي معلوم معروف أي كما لا نعم أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذ ب كما مر مرة قال وقوله ولا يكتون أعم من أن يسأل ذلك أو يفعل بهم باختيارهم، يعني لا يسترقون لم يعممهم خاصه بماذا بالطلب وأخرج أن يرقي غيره أو يرقى دون طلب وأما لا يكتبون عممهم بمعنى أنه لا يفعل ذلك أو يمكن غيره أن يفعل ذلك باختياره وكذلك السؤال فعمم السؤال وعدمه قال والكي في نفسه جائز يعني في أصله كما في الصحيح صحيح مسلم عن جابر وعبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي ابن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه إذن فعله النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه بعث طبيبا ومع ذلك عمم الشارح قال وكوي أنس رضي الله تعالى عنه من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي رواه البخاري يعني دل على ماذا على جوازه كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو, فهو جائز اطلع عليه أو لا لأنه إذا لم يطلع عليه فقد طلع عليه الباري جل وعلا قالوا في الصحيح عن ابن عباس الحديث في الصحيحين مرفوعا الشفاء في ثلاث شربه عسل وشرطة محجم كية نار وانهى أمة عن نهى مع كون ماذا أمر طبيبا أن يذهب إلى أبي فكواه قال وفي لفظ وما أحب أن أكتوي قال ابن قيم رحمه الله تعالى قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع يعني هذه الأحاديث في ظاهرها تعارف لأنه قال أنهى ولا أحب أن أكتوي وأذن وأمر حينئذ كيف نجمع بين هذه الامور قال ابن قيم رحمه الله تعالى قد تضمن تحاديث الكي اربعه انواع احدها فعله وعله والثاني عدم محبته ولا احب ان أكتوي، والثالث الثناء على من تركه كالحديث الذي معنا ولا يكتوون الرابع النهي عنه النهي عنه كما في قولي وانهى امتي عن الكي قال ولا تعارض بينها هو في الظاهر بين تعارض لكن عند التامل ليس بين تعارض ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله له يدل على جوازه فعله صلى الله عليه وسلم ليه أوكي يدل على على جوازه وعدم محبته لا يدل على المنع منه إذا لم يحب الشيء دل على ماذا على أن تركه أولى لكن لا يدل على أنه محرم لا يجوز قال وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل اي في تحقيق التوحيد إذن الجمع يكون به بهذا الاعتبار فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين اخلصوا اعمالهم وتركوا ما لا باس به حذرا مما به الباس لا يسترقون لو طلب من غيره هل فعل محرما لو طلب من غيره طلب الرقيه هل فعل محرما لا فانما فعل ماذا خلاف الاولى إذن المراد هنا أن التوحيد كماله أن يترك, مما أن يترك ما قد يكون فيه باس. لماذا؟ لأنه قد يطلب أول مرة ولا يتعلق قلبه به لكن لو مرة ثانية وثالثة ورابعة قد يكون هذا مفضيا للوقوع في الحرج قال فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين أخلصوا أعمالهم وتركوا ما لا بأس به حذرا مما به الباس يعني يخشى أنه لو السرق أن يقع فيه في المحذور ودل ذلك على أنه قد يسرق يعني يطلب الرقية ولا يقع فيه في المحذور على كل لو طلب لا يشكال فيه لو طلب لا يشكال هذا الحديث أنت بطالب العلم هذا الحديث قد لا يخاطب به عامة الناس عامة الناس لقلت له لا تسرق في بيتي قد يزيد به المرض قد لا يسلم القضاء قد, قد يقع فيه في حرج كبير بل قد يذهب إلى مشعوذ لكن هذا الباب لا يغلق على على عامة الناس لو سئلت لا تقول له لا لا تسرق انما هذا خلص إن وجد حينئذ يخاطب به هذا النص أما عامة الناس فلا يبقى على, على أصله بل قد يحث على أن يذهب, أن يذهب إلى من يطلب منه الرقيه ويعلم أنه صاحب رقية شرعية ليس بمشعوذ ولا ساحر حينئذ اولى من ان يبقى على على حاله ثم قد يقع في قلبه شيء من معارضه القدر والقضاء ونحو ذلك بل قد يقع فيه في ياس قال واما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهه ثم قال الحمد لله تعالى فمن تركهما يعني السرقاء والاكتواء توكلا على الله تعالى لا تجلدا ولا تصبرا يعني بدون النيه تجلد المراد به ماذا أن يتكلف الجلاد عن القوة والتصبر أن يفعل ذلك من قبيل الصبر يعني يقوي نفسه على على الصبر ولا يستحضر أنه ترك للسرقاء والاكتواء من أجل تحقيق التوكل على الله عز وجل فهو من كمال تحقيق التوحيد ومن تركهما تجلد وتصبرا لا بنية التوكل والتعلق بالله تعالى لم يكن تركه من التوحيد في شيء فضلا عن أن يكون من من تحقيقه ولا يكتون قالوا ولا يتطيرون هذا الوصف الثالث مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق به السبعين قال أي لا يتشائمون بالطير ونحوها وياتي بيان الطيرة في بابها ان شاء الله تعالى باب ما جاء فيه ثم قال على ربهم يتوكلون على ربهم يتوكلون هذا من عطف العام على الخاص يعني تركوا الاسترقاء لتحقيق توكلهم على الله عز وجل وتركوا الاكتواء لهذه العلة وتركوا كذلك التطير لهذه العلة حينئذ تكون هذه العلة, هذه العلة مذكورة لهذه الأمور الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هل يقاس؟ على المذكور غيره أم لا فيه قولان لاهل علمه بمعنى أن المذكور هنا للسرقاء ولا شك ان والاكتواء كذلك ولا شك ان للسرقاء والاكتواء نوعان من الدواء فغيرهما من الدواء هل يكون داخلا فيتركه العبد من أجل تحقيق التوكل على الله عز وجل او لا ظهر والله اعلم أن الاكتفاء بما دل عليه النص هو المراد هو هو المرض بمعنى للسرقاء وطلب الاكتواء قد يقدح في كمال التوكل المستحب أما غيره فلا الدليل الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتداوي أما هذه النصوص أو هذا المنصوص عليه في هذا النص لكون العبد قد يتعلق بمن يرقيه حينئذ منعه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه الكمال أما ما عداه فيبقى على, على أصله قالوا على ربهم يتوكلون فانتفاء هذه المذكورات تدل على قوه توكلهم فمن لم يتصف بها حينئذ فاته ماذا كمال التوكل يعني المستحب هذا الذي يراد هل هو مذموم الجواب لا لا يكون مذموما الا في التطير فانه ماذا محرم بل هو شرك كما كما سياتي قالوا على ربهم يتوكلون فتركوا الشرك راسا ولم ينزل حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها إذا الرقية فما فوقها بمعنى ماذا انه قاس على الرقية غيرها هذا فيه فيه نظر وإن قاله بعض أهل العلم وإنما نكتفي بما دل عليه النص قال وترك الكي وإن كان يراد للشفاء والحامل لهم على ذلك ترك قوة توكلهم على الله عز وجل وتفويض أمورهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وصدق الالتجاء إليه وإنزال حوائجهم به سبحانه وتعالى والاعتماد بالقلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد وهو الأصل الجامع يعني التوكل على الله تعالى هو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأفعال والخصال وعطفه يعني التوكل على تلك المذكورات من عطف العام على الخاص عطف العام على الخاص وهو علة وعلى ربهم يتوكلون بمعنى لا يسترقون لتوكلهم لا يتطيرون لتوكلهم لا يكتوون لتطيرهم إذا هذه الثلاث إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقع من مسلم على وجه الكمال فيما يتعلق بالسرقاء والاكتواء وفي أصله الإسلام أو التوحيد فيما يتعلق بالتطير إن كان على وجه الشرك الأكبر ويأتي أنه قد يكون أكبر قد يكون أصغر قال رحمه الله تعالى والحديث قال هنا وعطف على تلك من عطف العام على الخاص لأن كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل وهو اعم من ذلك على وجه ذكرناه قال الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا والحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصره هذا لو وهذا هذا صواب لا شك فيه لكن لو عممنا صار فيه ماذا صار في الحديث دليل على ترك مباشرة الأسباب لأنه سيترك هو يريد ماذا يريد أن يكون توكله على وجه الكمال فيترك كل دوائن لن يباشر هذا ذلك على ماذا على أن الصواب أن يعلق الحكم بما, بما ذكر وما عداه يبقى على على أصله فلا ينافي التوكل أن يأخذ بالأسباب بل الأخذ بالأسباب من التوكل فالتداوي يعتبر ماذا؟ من التوكل داخل فيه في التوكل لكن استثنى الشارع ماذا؟ ما يتعلق بالمذكور فقط ويبقى الباقي على على أصله قال والحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا ومباشرة الأسباب تعتبر من كمال التوحيد فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه إذن كفاية الله تعالى تنال بماذا؟ ها بالتوكل صار سبباً، صار سبب التوكل نفسه يعتبر ماذا؟ يعتبر سبباً من, من الأسباب؟ إذا مباشرة الأسباب لا تقدح في التوكل، لا في أصله ولا في كماله الواجب ولا في كماله المستحب صحيح ها مباشره الاسباب هكذا نقول مباشره الأسباب يعني تعاطي الأسباب والاخذ بالأسباب لا تعارض وتنافي التوكل لا في اصمه ولا في كماله الواجب ولا في كماله المستحب يبقى في كمال المستحب يخصص بالحديث الذي معنا فيما يتعلق بالافتواء وللسرقه ويبقى معاده على على عصره ان وقع عنده خلل ذهب إلى طبيب فتعلق به هذا خاص به ليس ليس مرده الى ذات الذهاب الى الطبيب وإنما لخلل فيه واضح هذا هنذن اذا حصل عنده تعلق بطبيب ونحوه هذا لا يرجع إلى الحكم الشرعي فماذا فننهى عنه وانما نقول هذا عده خلل في في ذلك هذا لا قالوا الحديث لا يدل على انهم لا يباشرون الأسباب اصلا فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله الأمور المكروهة هذا إذا ثبت أن الاسترقاء يعتبر مكروها وليس كل ما كان مفوتا لكمال مستحب يكون ماذا؟ يكون مكروها نحتاج إلى نص والكراهه قد تأخذ من؟ طريقين يعني من دليلين دليل الاول خاص كأن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء بعينه كذلك اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى هذا نص خاص دل على ان الجلوس يعتبر مكروها هذا الاصل وقد يكون من دليل عام دليل عام مثله ما جاء في حديث النعمان ان الحلال بين وان الحرامه بين وبينهما أمور مشتبهات هذه الأمور المشتبهات قعد لها العلم قاعدة وهي صحيحه انه يعطى حكم الكراهه ليست الاباحه المطلقه وليس التحريم المطلق لان النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها الحلال البين ونفى عنها التحريم البين وهذا أنسى ما يكون بالحكم الشرعي الكراهه حلال بين والحرام بين اذن حلال واضح لا اشكال فيه ومباح مثله وبينهما أي بين الحلال البين والحرام البين أمور مشتبهات لا يدل الناظر هل هي حلال أو حرام إن ترجح له فلا إشكال أنه يقدم وأما إذا لم يترجح فيعطى حكم الكراهة كما قال رجب رحمه تعالى في شرح الأربعين بمعنى أن الناظر هنا في المشتبهات ليس مطلقا نعطيها حكما شرعيا بإطلاقه لا وإنما باعتبار الناظر فمن اشتبه عنده الأمر فالاصل كره حتى يترجح ان ترجح انها من قسم الحلال فهو حلال ان ترجح أنها من قسم الحرام فهي, فهي حرام أما قبل الترجيح حينئذ يعطى حكم الكراههه قال هنا انما المراد انهم يتركون الامور المكروهة مع حاجتهم اليه توكلا على الله كالاكتواء والاسترقاء مثل بهذين الامرين ويبقى على على التمثيل أنه محصور يعني ما ذكر في الحديث فهو حصر قال فلا يكون تركه مشروع قال وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كرهة فيه فغير قادح في التوكل في أصله أو كماله الواجب أو كمال المستحب مطلقا ليس قادحا في التوكل مطلقا يعني حتى في كماله المستحب فمن تداوى لا يقال بأنه قد فعل مكروها وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كرهة فيه فغير قادح في التوكل فلا يكون ترك مشروعا لما في الصحيحين عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله من دائن إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله علمه من علمه وجهله من جهله هذا الحديث فيه فائدة وهي أنه لا يوجد داء إلا وله دواء والقول حينئذ إذا وجد مرض قل هذا لا علاج له قل هذا لا علاج له في ظنك وفي علمك أما في الواقع فله علاجه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حصرا ما أنزل الله من داء إلا لا إله إلا مثله وحينئذ قل ما أنزل ما نافية إلا هذه للإيجاب فكل داء له دواء هذا مقطوع به علمه من علمه وجهله من من جهله قال واخرج احمد عن اسامه بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاعراب فقالوا يا رسول الله انا تداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا وما هو قال الهرم يعني كبر السن وقد هرم من باب طربه قال ابن القيم قد تضمنت هذه الحديث إذن هذا الحديث أو ما ذكره المصنف من الحديثين يدل على أن التداوي يعتبر من الأخذ بي بالأسباب ثم هل ينافي التوكل؟ الجواب لا الجواب لا ينافي التوكل البتة إن حصل خلل عند من ذهب هذا خاص به يعني لأمر خارج ليس لاصل التداوي قال ابن القيم وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل أمر بالتداوي قيل على الإنجاب وقيل على على الاستحباب والمذهب عند الحنابلة أن التداوي أصله مباح الصابن وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا قد يكون واجبا قد يكون مستحبا واصل أو الأصل الذي لا يخرج عنه الاستحباب أما القول بالإباحة مطلقا هذا فيه اشكال وقد تضمنت هذه الحديث ثبات الأسباب والمسببات يعني ما يترتب على الأسباب هذا مذهب السنة والجماعة والأمر بالتداوي تضمنت والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع ألم الجوع والعطش جاعة فأكل ها أخذ بسبب أخذ بسبب هل يقدح في كمال التوكل المستحب الجواب كذلك الأخذ بالتداوي اذا لا فرق بينهما البت. قال بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب بد أن يأخذ بالأسباب وتعطيلها يقدح فيه في التوكل فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزاً يعني لا يخلط بين العجز والتوكل العجز أن يترك الأخطب بالأسباب ولو سماه توكلا فإن هذا لا لا ينفعه كذلك الخلط فيما يتعلق ب بالتوكل بمعنى أنه يأخذ بالأسباب لكن لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على ماذا على المسبب الحقيقي وهو الله عز وجل فإذا كان الأمر كذلك فالذي يتعاطى الأسباب على مرتبتين يتعاطى السبب ويتعلق به هذا يعتبر قادحا يعتبر من الشرك الأصال ثاني يتعاطى الأسباب ولا يتعلق بها البتة وإنما يباشرها بماذا؟ بيده بظاهره ببدنه ولا يتعلق بها القلب البتة هذا الذي دل عليه النص قال فقام عكاشة بعد ذلك بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم الصفات المذكورة لي سبعين الفا فقام عكاشة ابن محصن بضم العين وتشديد الكاف عكاشة ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد ابن ابني في ابن يذوسف بن ابن بضم الحاء ابن قيس ابن مر الأسدي من بني اسد بن خزيمة من السابقين إلى الاسلام شهد بدرا وشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة سنة ثنتي عشر ثم أسلم طليحة بعد ذلك وقتله وجاهد الفرس يوم القادسية مع سد من أبي مقاس والسشهد فيه وقعت الجسل المشهورة وكان سنة ثلاثة عشر للهجرة قال فقال يا رسول الله قال عكاشه وقال يا رسول أدعو الله أن يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم أنت منهم هذا يحتمل ماذا؟ أنه خبر. عن لا يتخلف ويحتمل أنه ماذا؟ أنه دعاء اللهم اجعله منهم لأن الجملة الخبرية تحتمل النوعين إما أنها خبر لفظا معنا أو أنها باعتبار اللفظ تعتبر خبرا باعتبار المعنى تعتبر دعاء هذا محتمل يعني الوجهان هنا محتملان قالوا وفي رواية للبخاري اللهم اجعله منهم هذه دعاء القصة واحدة ودل ذلك على أن الظاهر أنت منهم أراد به الدعاء وليس هو خبرا للروايه الثانيه في البخاري وفي روايه للبخاري اللهم اجعله منه فقتل شهيدا وفيه طلب الدعاء من الفاضل لكنه في في حياته فيه طلب الدعاء من الفاضل هكذا يذكر العلم كثيرا فيما يتعلق به مثل هذه الاحاديث قلنا مرارا الصواب ان طلب الدعاء الاصل فيه انه لا يطلب الدعاء قيل بالكراهه او قيل عدم الاستحباب لان الدعاء عباده والأصل فيه أن يدعو ربه بنفسه فلا يجعل بينه وبين غيره واسطه وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أو جاء في بعض الأحاديث وهذا خصوصية معينة باعتبار شخص معين ليس على إطلاقه وقلنا مرارا قاعده أن ما جاء خاصا حينئذ يعمل به على وجه الخصوص وما جاء عاما يعمل به على وجه العموم أما ما جاء خاصا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنه سأل أحدا أن يدعو له إلا مرة واحدة صح وفي خلاف في ثبوته وهو أنه سأل عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تنسى من دعائك يا أخي إن صحه أو مرة واحدة كذلك فيعمل به الإنسان مرة واحدة وأما أن يكون صباحا مساء ادعو لي ادعو لي قل هذا مخالف للاصل. ولذلك لم ينقل الأصل عن الصحابة نسيم الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة انهم كانوا يسأل بعضهم بعضا الدعاء أو كانوا يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم فيسألون في الدعاء هذا لم يثبت فدل ذلك على أن الواقع والمنقول لا شك أنه ثابت لكنه على وجه الخصوص يعني على وجه القلة فيبقى على على القلة فمن امتثل يمتثل مرة أو واحدة ثم ليس مع فسقه الناس الان توسعوا حتى مع الفاسق له أي خدمه لا تنسى من دعاءك قل هذا لا يجوز الشرعا وإنما يكون ماذا من عالم جليل أم كبير في السن له مكانته في الإسلام نحو ذلك وأما أن يكون مفتوحا قل هذا فيه في نظر فقوله وفيه طلب الدعاء من الفاضل ليس على إطلاقه يبقى على تخصيصه لكن في حياته يعني أما بعد وفاته فشرك أكبر طلب الدعاء من الميت هذا شرك أكبر مطلقا دون تفصيل سواء كان فيما يقدر عليه فيما, لو فيما سواء كان فيما يقدر عليه لو كان حيا وفيما لا يقدر عليه مطلقا ويأتي بحث ان شاء الله تعالى وفي رواية منهم أنا قال نعم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فتح الباب أجاب أول عكاشة ثم قال الآخر ادعو الله أن يجعلني منهم ذكره مبهما ولا حاجة إلى البحث عن اسمه قال سبقك بها عكاشة يعني أجابه النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة هذا يعتبر من المعاريث لأن هذا ليس هو السبب سبقك بها عكاشة وانما السبب أحد أمرين إما كونه ليس أهلا هذا أولا أو لألا ينفتح الباب يعني سدا لي أو اغلاقا لي للباب فقال سبقك بها عكاشة قال أي قال ذلك سدا للذريعه لألا يتتابع الناس فيسأل من ليس اهلا فيرد من ليس اهلا فيرد فيعرفه الحاضرون وسبق الى الامر بادر اليه إذن حمله المصنفون رحمه الله تعالى على انه سد للذريعه يعني الطريق الموصل الى انفتاح الباب فان ياتي من ليس اهلا فيرده النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفه الحاضرون فيفتضح وسبق الى الامر بادر اليه وسبق إليه تقدمه وخلفه قال المصنف وفيه استعماله المعاريض وهي فيها مندوحة عن الكذب وهو قوله سبقك بها عكاش لان السبب الحقيقي كما ذكرنا اما أن هذا الرجل ليس أهلا وقد قال بعض العلم انه منافق هذا يحتاج الى نص يحتاج الى نقل وقد يقال بانه ليس اهلا أو يقال وهو اظهر أنه لألا ينفتح الباب يعني سدى لي قال هنا فيه استعمال المعاريض وكذلك استعمال المعاريض ليس مفتوحا صباح مساء ولا يكون كلامه إلا إلا معرضه يستدلم بهذا الحديث قل لا قد يفعلها عند عند الحاجة إذا اضطر إلى, إلى ذلك واحتاج حينئذ يعرضهم قال وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل أنت منهم ولا لست منهم لم يرده والحديث أورده المصنف غير معزوين وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم اللفظ له وترمذي وغيرهم إذن الشاهد من الحديث قوله في خاتمته لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ثم قالوا على ربهم يتوكلون هذا هو تحقيق التوحيد عندئذ يكون من السبعين الذين نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الحساب ويستلزم ذلك نفي العذاب والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين